شبكه المعالي الاسلاميه تقدم قم وغني يا حمام ان جرح لا ينام قم وغني يا حمام ان جرح لا ينام قم وغني قد ملل نزيف السلام قم وغني قد ملل نزيف رايه السلام سيف راية السلام غني للعرب جراح يا ترى من ذا الملام غزة الأبطال أمس تشتكي جرى اللئام واني للعربي جرا يا ترى من ذا الملام غزة الأبطال أمس تشتكي جرى اللئام تسرق الأفراح منها ثم توز تستضام وكذا العدل فلا لا تشتكي هذا النظام تسرق الأفراح منها ثم توز تستضام وكذا العدل فلا لا تشتكي هذا النظام قم وغني يا حمام ان جرحي لا ينام قم وغني يا حمام ان جرحي لا ينام قم وغني قد مللنا زيف راية راية السلام قم وغني قد يا لصمت الفعل فينا كم في الكلام ما أجدن في سواه آه هلمة الكرام يا لصمت الفعل فينا كم برزن في الكلام ما أجدن في سواه آه هلمة الكرام, صمت الكرام صمتكم يعرب خزي يسحق الشعب الهمام كم كمين بات يخشى نصر شعب بالحسام صمتكم يعرب خزي يسحق الشعب الهمام كم كمين بات يخشى نصر شعب بالحسام إن هذا الصمت جرح قد تنام في العظام كيف نسلو المنايا مورقات للأنام إن هذا الصمت جرح قد تنام في العظام كيف نسل والبنا يمورقات للانام قم وغني يا حمام إن جرحي لا ينام قم وغني يا حمام إن جرحي لا ينام قم وغني قد بل زيف راية السلام قم وغني قد مر السلام سيف يا صلاح الدين انهض جاد قومي بالكلام غزة الأبطال نادت لست أخشى السهام يا صلاح الدين جاد قومي بالكلام غزته الابطال نادت لست اخشى ذي السهام سوف احيا في شموخ لو قصفتم الف عام ذا جريح ذا شهيد في وصال الموتها سوف احيا في شموخ لو قصفتم الف عام ذا جريح ذا شهيد في وصال الموت سوف احيا في شموخ لو قصفتم ألف عام ذا جريح ذا شهيد في وصال الموت حيث رب العرش يعطي خير أجر حيث رب العرش يعطي خير اجر للكرام, حيث رب العرش يعطي خير أجر للكرام